كلا اذا بلغت التراق وظن أنه, الفراق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساء يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى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 ان يترك سدى ايحسب الانسان ان يترك ََ سدى ُ الم أ ََْ يك َُ ن ط ف َ ة ً من ِْ من َ يمنى َ ثم َُّ كان ََ ع َ ل َ ق َ ة ً فخلق ََََ فسواه َََ م